بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإننا نتكلم على ما اعتذنا أن نتكلم عليه فيما سمعناه من أئمتنا في دعاء القنوت نرى أن الأئمة يزيدون على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي بن ابي اب طالب رضي الله عنهم وكثيرا ما يحصل التساؤل من طلبه العلم ومن غيرهم ايضا هل تجوز الزياده على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي بن أبي ابي طالب او لا تجوز والجواب على هذا ان يقال ان الزياده على ذلك لا باس بها لانه اذا ثبت ان هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزياده عنه فالاصل ان الانسان يدعو بما شاء ولكن المحافظه على ما ورد اي ان عدم ترك الوارد هو الاولى يعني انه نقدم الوارد وان شئنا ان نزيد فلا حرج ولهذا ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم يلعنون الكفره في قنوتهم مع ان هذا لم يرد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وحين الحسن ان علي بن أبي طالب وحين لا يبقى في المساله اشكار على أن لفظ الحديث علمني دعاء أدعو به في قنوط الوسط وهذا قد يقال إن ظاهره أن, أن هناك دعاء آخر سوى ذلك لأنه يقول دعاء أدعو به في قنوط الوسط وعلى كل فإن الجواب أن الزيادة على ذلك لا بأس بها أن يدعو الإنسان بدعاء مناسب مما يهم المسلمين في امور دينهم ودنياهم ثم اننا نسمع في, في دعاء الوتر اللهم اهدنا في من هديت فما المراد بالهدايه هنا هل المعنى دلنا على الحق في من دلل او ان المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوكه الجواب الثاني ان المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحق وذلك لان الهدايه التامه النافعه هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل لان الهدايه بدون علم لا تنفع بل هي نعم لان الهدايه بدون عمل لا تنفع بل هي ضرر لان الانسان اذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه مثال, اله مثال الهدايه العلميه بدون العمل قوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ما معنى هديناهم أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى ومن ذلك أيضا من الهدايه التي هي بيان ال... التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم معنى تهدي اي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم وأما الهدايه التي بمعنى التوفيق فمثل قول المصلي اهدنا الصراط المستقيم انت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هل أنت تسأل الله علما بلا عمل أو عملا بلا علم أو علما وعملا أخبرونه بالصدق عندما تقولون اهدنا الصراط المستقيم هل تستحضرون أنكم تسألون الله العلم والعمل ها؟ على كل حال ينبغي للإنسان إذا دع الله اهدنا الصراط المستقيم أن يستحب أنه يسأل ربه العلم والعمل العلم الذي هو الإرشاد والعمل الذي هو التوفير وهذا فيما أظن والعلم عند الله أنه يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم طيب قوله تعالى للرسول عليه الصلاه والسلام انك تهدي الى صراط مستقيم هذا هداه إيش؟ أرشاد وبيان لكن انك لا تهدي من احببت هذه الهدايه هدايه التوفيق للعمل فالرسول عليه الصلاه والسلام لا يستطيع ان يوفق احدا للعمل الصالح ابدا ولو كان يستطيع ذلك لا استطاع أن يهدي عمه أبا طالب وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته أي قال لعمه عند وفات عمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن قد سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل النار ولجاوز بالله فلم يقل لا إله إلا الله وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلق ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لا لأنه عمه ولكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام فشفى النبي صلى الله عليه وسلم في عم، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار اقول أقول اذا قلنا في دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت فان نسال الهدايتين هدايه العلم وهدايه العمل طيب فيمن هديت ما الذي جاء بها في هذا المكان يعني لو اقتصر الانسان قال اللهم اهدنا فقط حصل المقصود لكن لماذا جاءت فيمن هديت ليكون ذلك من باب التوسل بنعم الله عز وجل على من هداه أن ينعم علينا نحن أيضا بالهداية يعني أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقترى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك فإنك قد هديت اناسا آخرين فاهدنا في من هديت طيب وعافنا في من عفيت المعافات هنا من أمراض البدن أو من أمراض القلوب أو من الأمراض البدنية والقلبية نعم من الاثنين عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبداء وما الذي يتبادر الى اذهانكم اذا دعوتم الله تعالى بهذه الدعاعات لنا في من عفي العافيه من امراض البدن الظاهر هكذا نعم لكن ينبغي لك ان تستحضر انك تدعو الله تعالى ان يعافيك من امراض البدن وامراض القلب لان امراض القلب هي المصائب لان أمراض, القلب، امراض القلوب هي المصائب ولذلك نقول في دعاء القنوت لا تجعل مصيبتنا في ديننا طيب امراض الابدان معروفه امراض القلوب ما هي امراض القلوب بارك الله فيكم تعود على شيئين او الى شيئين الى امراض الشهوات وامراض الشبهات امراض الشبهات التي منشاها الجهل وامراض الشهوات التي منشاها الهوى انتبه يا اخي امراض الشبهات منشاها الجهل فان الانسان الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا وهذا مرض امراض الشهوات التي منشأها الهوى يعرف الانسان الحق لكن لا يريد له هوى مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فانت تسأل الله المعافاة او العافية من امراض الابدان ومن امراض القلوب التي هي امراض الشبهات وامراض الشهوات. وعندما نقول امراض الشهوات لا تظن اننا نريد امراض الشهوات الجنسيه وهي شهوه النكاح، ولكن نريد كل ما يريده الانسان مما يخالف الحق فإنها شهوه بمعنى اراده اشتهى ان ان يبتدع في دين الله اشتهى ان يحرف نصوص الكتاب والسنه لهواه اشتهى ان يسرق ان يشرب الخمر ان يزني وما اشبه ذلك وعافنا في من وتولنا في من توليت ما معنى تولنا اي كن وليا لنا والولاه الخاصه للمؤمنين خاصه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه فتولنا في من توليت تسأل الله الولايه الخاصه التي تستلزم او التي تقتضي العنايه بمن تولاه الله عز وجل أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد فالله ولي كل أحد حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون وهذا عام لكل أحد ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الولاية العامة لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا فإنما نريد بها الولاية الحق والولاة الخاصة تقتضي التوفيق والنصرة والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل وبارك لنا فيما أعطيت وش معنى البركة البركة نعم يقول علماء إنها هي الخير الكثير الثابت ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة فإنها من البركة وهي مجمع الماء والبركة التي هي مجمع الماء هي شيء واسع ماؤه كثير ثابت فالبركة هي الخيرات الكثيرة في الثابتة فيما أعطيت من أي شيء من المال من الولد من العلم من أي شيء من كل شيء كل شيء اعطى الله عز وجل فتسى الله البركة فيه لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا ما أكثر الناس الذين عندهم المال المال الكثير لكنهم في عداد الفقراء لماذا لأنهم لا ينتفعون بمالهم تجر عندهم من الأموال ما لا يحسن لكن يقصر على أهله في النفقة وعلى نفسه ولا ينتفع بماله والغالب أن من كانت هذه حالة وبخل بما يجب عليه أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبه. تذهبها كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه عندهم عقوق واستكبار على الأب حتى إنه أي الولد يجلس إلى صديقه الساعات الطويله يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أثارة لكنه إذا جلس عند أبيه واذا هو كالطير المحبوس في قفص والعياذ بالله لا يانس بابيه ولا يتحدث اليه ولا يفضي اليه بشيء من اسراره ويستثقل حتى رؤية أبيه هؤلاء مبارك لهم له بأولادهم نعم لا طيب مبارك البركه في العلم ايضا تجد بعض الناس قد أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزله الامي لا يظهر اثر العلم عليه في عباداته ولا في اخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا له وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال أليس كذلك طيب تجد قد أعطاه الله علما ولكن لم ينتفع الناس بعلم لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف بل هو منحصر على نفسه لم يبارك الله له في العلم وهذا بلا شك حرمان حرمان عظيم مع ان العلم من ابرز ما يعطيه الله العبد لان العلم اذا علمته غيرك ونشرته بين الامه اجرت على ذلك من عده وجوه نعدها واياكم اذا نشرت العلم قدرت على ذلك من عدة وجوه أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل فتكون من المجاهدين المجاهد سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة. ألا تذكر ذلك؟ الشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا بأهل العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك. حصل في هذا حماية لشريعة الله عز وجل وحفظ لها ثالثا فيه أيضا أنك فيه أنك تحصل إلى هذا الذي علمته لأنك تبصره في دين الله عز وجل فإذا عبد الله على بصيره كان لك من الأجر مثل اجره لانك انت الذي دللته على الخير والدال على الخير كفائل الخير في بركه العلم فالعلم العلم في نشره خير وبركه في نشره خير وبركه لناشره ولمن نشر اليه رابعا ان في نشر العلم وتعليمه زياده له علم العالم يزيد إذا علم الناس صح كيف يزيد لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم ما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم يعني طلابه الذين عنده أحيانا يأتون بمعان ليست له على باته ويستفيد منه وهو يعلمه وهذا شيء مشاهد ولهذا ينبغي للمعلم اذا استفاد من الطالب وفتح وفتح له الطالب شيئا من ابواب العلم ينبغي له ان يشجع الطالب وان يشكره على ذلك خلافا لما يظن بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه وبين له شيئا كان خفيا عليه يزعل المد... المعلم يقول هذا صبي يعلم شيخا فيزعل وتجله يتحاشى أن يتناقش معه خوفا من أن يطلعه على أمر إيش قد خفي عليه وهذا من قصور علمه بل هذا من قصور عقله لانه اذا من الله عليك بطلبه يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما شهدت فهذا من نعمه الله عليك هذا من من فوائد نشر العلم انه يزيد اذا علمت الناس لعلمك كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم يقول في العلم يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن به كفا شددت يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن به كفا شددت إذا شددت به كفا وأمسكته تنسأ لكن إذا نشرته يزداد ولا لا يزداد كما قلت وينبغي الإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما في التعليم أن يكون حكيما في التعليم بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم لا يأتي إليهم بالمعضلات يربيهم بالعلم شيئا فشيئا ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم ونعلم نحن جميعا أن البناء ليس يؤتى به جميعا حتى يوضع على الارض فيصبح قصرا مشيدا بل يبنى لبنه لبنه حتى يتم البناء فينبغي للمعلم ان يراعي اذهان الطلبه بحيث يلقي اليهم ما يمكن لعقولهم ان تدركه ولهذا يؤمر الناس ان يحدثوا الناس بما يعرفون قال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه كذلك ايضا ينبغي للمعلم ان يعتني بالاصول والقواعد لان الاصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم وقد قال العلماء من حرم الاصول حرم الوصول من حرم الاصول حرم الوصول يعني ما يصل الى الغاية اذا حرم الاصول فينبغي ان يلقي على الطلبة القواعد والاصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية لأن الذي يتعلم العلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أفته معضلة فيعرف حكمها لأنه ليس عنده اصل الحقيقة أني احيانا استطرد لأمر قد لا يكون يشمله أو يقتضيه المقام لكن أسمحوا لي الله. نحن نتكلم على إيش؟ لا أصل الكلام وبارك لنا فيما اعطيت فبارك لنا فيما اعطيت كتب الله ان يبارك لك فيما أعطاك من مال وولد وعلم وقنا شر ما قضيت بنا شر ما قضيت الله عز وجل يقضي بالخير نعم ويقضي بالشر أما قضاؤه بالخير فهو خير مح في القضاء والمقضي انتبه قضاء الله تعالى بالخير خير محض في قضائه ومقضي مثاله مش مثال القضاء بالخير أن يقضي الله تعالى للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والعلم والهداية والنصر وإلى اخره هذا خير في القضاء مش بعد والمقضي القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي انتبه حتى لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى القضاء بالشر شر خير باعتبار القضاء شر باعتبار, باعتبار المقبل مثال ذلك القحط تعرفون القحط امتناع المطر هذا الشر هذا الشر لكن قضاء الله به خير قل لا قضاء الله به خير كيف يكون القضاء بالقحط خيرا وقال القائل إن الله يقدر عين القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزروع وش الخير طيب استمع إلى قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس أتم الآية ليذيقهم بعض الذي عمل مو كل اللي يعملوا لأن الله لا يؤاخذ الناس بما كتبوا ما ترك على ظهر من داب ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن لهذا القضاء غاية حميدة وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته فصار المقضي انتبئه شرا والقضاء خيراً. نحن نقول قناش شر ما قضيت ما هنا اسم موصول ولا مصدرية اسم موصول صح يعني شر الذي قضيته فإن الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة طيب وفي نشر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليه فالله, فالله تعالى يقضي على كل شيء لان له الحكم التام الشامل ولا يقضى عليه لا يقضي عليه احد فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليه العباد يسالون عما عمل وهو لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا فيمن توليت فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز ومعنى ذلك أننا نطلب العز من الله ونتقي من الله تعالى من الذل بالله عز وجل ونقتصر على هذا القدر مما يقال في دعاء القنوت وفي دعاء القنوت جمله يكثر السؤال عنها مما يدعو به ائمتنا في قنوتهم يقولون هب المسيئين منا للمحسنين هب المسلئين منا للمحسنين ونحن إذا قالوها قلنا ايش قلنا امين ندري وش معناها يعني حسب الاثر اللي ترد على يعني أن أكثر الذين يقولون امين لا يدرون ما معناها نعم لأنهم يسألون عنها كثيرا وش معنا هب المسلئين للمحسنين نعم أقول نقول امين بناء على احسان الظن بالداعي وانه لا يدعو الا بما هو خير اليس كذلك ولا لو سالنا سأل وش معناها قل والله ما نعرف ولذلك يكثر السؤال عنه فمن الذي يعرف معناها هب المسيئين منا للمحسنين تفضل لو سمعت وش معنى هذا ؟ لا يؤيد لا يؤيد هذا الدين من رجل الثاني فالفجور الله تبارك طمع رفض تعالى يؤيد هذا الدين وعيد المحسنين أحيانا بفجور تجار طيب هذا فهمتم معنى ؟ يقول هذه المسيئين من المحسنين يعني اجعل المسيئين ينصرون المحسنين هبهم لهم لان هب بمعنى اعطي فاجعل المسيء للمحسن يعني ان المحسن ينصر بالمسيء واستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر عندكم معنى الآخر لان انا احكي قوله المراد به والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى يشفع المحسنين للمسيرين وكما يقبل من المحسنين يقبل من المسيرين للمحسنين نعم طيب في معنى ثالث هذا سنعتموه يقول هب المسيرين للمحسنين بمعنى ان تجعل المسيرين في شفاعه المحسنين كما في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس نعم طيب يقول بمعنا والله اعلم اي يهدي المسلمين الى المحسنين فيعينهم على الصراط المستقيم طيب, طيب. فتهبن اللام بمعنى الى اي اسهب يقول بمعنى انك تجعل المسيئين ياخذون من المحسنين الهدايه فيكون هب للمسيئين للمحسنين يعني أهل المسيئين بالمحسنين. يدلونهم على الخير والحق. هاي معاني. من عنده؟ طيب. حظ. المعنى. وإيش معنى هاب المحسنين المسيئ اللي أجله محسن؟ أي؟ ك كما قال الأخر مجالي. يعني من باب الشفاعة. طيب طبعا نعم أنا يعني اجعل السيطرة للمحسنين على المسيئين كي يأمرونه يأمروهم بالإحسان إذا هذه أربعة أقوال من أهل العلم منكم. والبقية سكوت ليس عندهم علم مع أن الجميع كلنا نقول آمين نعم مشكلة يعني يكون إنسان يؤمن على شيء ما يدنوا ما معناه نعم ما في إلا أحسن الظلم ما في إلا أحسن الظلم أنا عندي أقرب الأقوال وأقول مثلكم والله اعلم أعلم أقرب الأقوال أنه من باب الشفاعة من باب الشفاعة يعني أننا هذا الجمع الكثير فيهم المحسن وفيهم المسيء، يجعل المسيء هدية المحسن يشفع فيه ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته فيه هذا أقربها عندي والله أعلم طيب ننتهي الآن من الكلام على على ما يتعلق بما سمعناه من إمتنا وأظن هذه الطريقة إن شاء الله مفيدة كون نتكلم على ما سمعنا يعني على شيء منه من غرره ونعود الآن إلى إلى إيش؟ الى المتابعه لا بعد. الى المتابعه لا تتحقق الا بستر سته اوصاف ان تكون العباده موافقه للشريعه في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها تكلمنا في مسار السبب وقلنا ان اي انسان يتعبد لله بعباده مبنية على سبب لم يثبت بالشر فإنها عبادة مردودة ليس عليها أنب الله ورسوله وذكرنا الاحتفال بمولد رسول صلى الله عليه وسلم وهناك أمثلة من هذا النوع الذين يحتفلون بالليلة السابع والعشرين من رجب يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليله ماذا نقول في هذا الاحتفال غير موافق غير موافق الشر فهو مردود اولا لانه لم يثبت من الناحيه التاريخيه ان معراج الرسول عليه الصلاه والسلام ليله 27 والكتب بين يديه راجع البخاري راجع مسلما راجع السنم راجع كتب الحديث ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرج به في ليلة 27 الرجل ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانير الصحيحة ثانيا وعلى تقدير ثبوته فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا أبدا ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومين يلعبون فيهما قال إن الله أبدلكم بخير منهما وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأرحى وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية أي عيد يحدث في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام راغب عنه لا يريد إلا الأعياد الشرعية وهي ثلاثة عيدان سنويان وعيد أسبوعي العيدان السنويان عيد الفطر وعيد الأرخار والعيد الاسبوعي هو عيد الجمعة أقول على تقدير ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ليلة سبع وعشرين من رجل وهذا دون ثبوت خرط القتار لا يمكن أن نهتف به شيئا بدون إذن من الشارع وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب السيء حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقه ولينا فإنه سيكون الأمر فيما بعد بالعكس، قطعا لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم بل فليعقبه الألم والندم والحفرة وفيها أيضا خطورة كل البدع الدينية فيها خطورة لأنها تتضمن القبح في إطلسالة لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة قل له لا انتبه مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة أليس كذلك؟ لأنه يقال أين هي في شريعة الله أين هي في السنة الرسول عليه الصلاة والسلام غير موجودة إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتم الشريعه ثم نرتقي إلى ما هو أشد ونقول إن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وش فيه؟ انتقاط انتقاط أين الدين؟ وهذه البدعه منه ولم توجد إذن لم يكن أقول أين كمال الدين وهذه البدعه منه ولم توجد إذن تكون البدع فتضمن أن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكون لكم دينكم ليس سبحانه وهذا خطر عظيم والغريب أن بعض المبتلين بهذه البداء تجدهم يحرصون غاية الحرب على تنفيذها مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدع تجدهم فيها متساهلين لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليله التي عرج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعه لانها بنيت على سبب لم ايش لم يأتي به شرط طيب في جنسها ذكرنا مثالا في السنة مثل ان يضحي ها وهل من المخالفه في الجنس ان يرفع الانسان يده اليسرى بدل اليمنى هل من المخالف في الجنس أن يرفع يده اليسرى بدل اليمنى لأن هذا ليس ليس تعبدا لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقدم اليمنى إلا في مواضع الأذى فيقدم اليسرى طيب القدر تكلمنا عليه ها؟ ما تكلمنا عليه لو ان احد من الناس قال انه يصلي الظهر ستا تكون هذه العباده موافقه للشريعه غير موافقه لاي شيء في القدر في القدر طيب لو ان احد من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر خمسا وثلاثين مره تبرى الصلاة المخصوص ما تقولون في هذا العدد في القدر يعني فنقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مختم وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنك تعتقد أن المشروع 33 فالزيادة لا بأس بها هنا لأنك فصلتها عن التعبد بذلك. طيب رجل اخرج في الفطرة صاعين عن نفسه صاعين عن نفسه ما تقولون في هذا زاد في قدر ولا لا طيب نقول إذن ينوص الصاع الأول عن الفطرة الواجبة والثاني تطور والزيادة من الخير الخير نعم الثالث السبب والجز والقدر والكيفيه لو ان الانسان فعل العباده بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها مثال ذلك رجل احتش حدث اصغر وتوضا الحدث سبب للوضوء ولا لا سبب شرعي ورد به الشرع أجيبه بارد الله فيك. نعم الحدث سبب شرعي لوجوب الوضوء عند الصلاة ورد به الشرع توضأ الرجل لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه أتى بأركان بفروض الوضوء الأربعة فهل يصح وضوءه ليش؟ قال فالشرع في الكيفيه قال فالشرع في الكيفيه طيب رجل يصلي فلما انتهى من القراءه سجد سجد ثم قام فركا تصح صلاته ليش قال فالشرع في الكيفيه طيب لو فعل هذا سهوله سجد ثم ذكر فقام فركع يصح تصح صلاته لكن يسجد لثه طيب الخامس في الزمان واظن طلبنا له مثلا في الليله الماضيه مثل ان يصوم رمضان في شعبان او في شوار او ان يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله لأنه إن صلى قبل الزواج صلاها قبل الوقت وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلاها بعد الوقت تصح الصلاة ولا لا؟ ما تصح الصلاة ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه لو صلى ألف مرة انتبه لهذا يا ولد لو ترك الإنسان الصلاة حتى خرج وقتها، عمدا بدون عذر وصلىها لم تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة مرجودة عليه. لكن إذا قال أنا والله تأخرت في النوم تأخرت النوم وبدل ما أركب الساعة على ثلاث نص أركبها على سبع نص بعض ضلوع الشمس متعمل ثم قام فصلى هل تصف صلاته لا لا تصف وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب كل عبادة موقتة كل عبادة موقته اذا اخرجها الانسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبوله بل مردوده وكذا هذه مقومه لله كل عباده موقته اخرجها الانسان عن وقتها بدون عذر فهي عباده فهي مردوده عليه وشددين الدليل حديث عاشر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في المكان أيضا ذكرنا مثال الله لو أن الإنسان وقف يوم عرفه بمزدلفه لم يصح وقوه لماذا لعدم موافقة العبادة للشرع في, في مكانه طيب الاعتكاف اعتكف في منزله ها لا طيب لماذا لأن مكان الاعتكاف المس. ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكان الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام لما راى بعض زوجاته ضرب او ضربن اخفيهن لهن في المسجد امر بنقض الاخفيه والغاء الاعتكاف ولم يرشدهن الى ان يعتكفن في بيوتهن وهذا يدل على انه ليس للمراه كاف في بيته لمخالفه إيش لمخالفه الشرع في المكان كما تظن الأصاف الفتة التي لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العباده نعم ها؟ أ... أ... أ... أ... يعني انتهى وقت الشرح السؤال انتهى الشرح للا بقى عربع طيب إذن شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني إقام الصلاه الصلاه وما ادراك ما الصلاه تلك العباده العظيمه التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات وإنه لا يحدث للإنسان العجب الذي لا ينقض ان تجد بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي وانني اشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير مقبول منه أشهد الله على ذلك بما اعلمه من دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح من أن ذلك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإذا كان كافر كفرا مخرجا عن الملة لم ينفعه صوم ولا صدقه ولا حد ولا أي عمل صاره يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا ويقول تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله النفقات التي نفعها متعدي لا تقبل اذا صدرت من مع ان نفعها متعدي فكيف بالعبادات القاصره كالصوم نعم فانه لا يقبل من باب اولى هذه الصلاة التي هي أعمال نسيرة وذات آثار حميدة لو أنكم الآن بارك الله فيكم لو أنكم احصيتم المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها من أوقاتكم كم تكون نسبة وقتها إلى أوقاتنا لا يأخ لا, ت... لا لا لا لا تقول واحد بالمية. طيب نشوف الص الص كم طيب لنفرض أن كل واحدة تحتاج وضو تحتاج لوضوء كم زمن الوضوء هل يوجد زمن الوضوء دقيق هذا ما طيب كم زمن الألوبة؟ خمس دقائق صحيح يمكن خمس دقائق أربع دقائق خمس دقائق طيب خذ هذه أربع دقائق كم زمن الصلاة؟ صلاة الظهر عشر دقائق بارك الله خير. عشر دقائق ممكن يعني أنا أريد أدنى مجمع عشر دقائق عشر دقائق, عشر دقائق. مع ربع سا... مع خمس دقائق هذه ربع ساعة هل يمكن أن نجعل بقية الصلوات على هذا؟ يمكن خلوه نجعله على هذا كم تكون ساعة وربع ساعة ربع من 24 وعشرين ساعة كم النسبة خل ساعة ونص كما قال الأخ علشان يكون النسبة واضحة ساعة ونص نصف, نصف الثمن نصف الثمن واحد على ستة عشر صح واحد من ستة عشر نصف الثمن طيب يعني بالمئة ستة وربع صح بالمئة من واحد ستة وربع بالمئة. هذا جزء بسيط في, أعماء في عمل عظيم جليل له آثار حميدة على الإنسان في حياته وفي قبره وفي حشه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور الصلاة نور بالله عليكم نور في إيش في القلب وإذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح الصدر ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه واذا حسب الانسان امر وضاق عليه فانه يذهب يفزع الى الصراخ لان القلب يستنير بالصلاه فيستنير الوجه وينشرح في الصدر ويجد الانسان الدنيا امامه سعه لا نهايه لها نور في القبر والقبر ظلم لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا لكن إذا كان من المصلين كان قبره نورا كذلك نور في الحشر قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسأى بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم فهي اذا نور في القلب والوجه والقبر والحشر ولها آثار عظيمة لماذا أيها الاخوه أرجو أن تجيل أفكاركم لماذا كانت نورا لأن الإنسان يتصل بها بالله عز وجل أنت عندما تقف تصلي ألم تعلم أنك تج... تناجي ربك عز وجل وهو على عرشه يسمعك ويجيبك كما قال الله تعالى في الحديث القرسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي انتبه يا غافل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي فإذا قال الحمد لله رب العالمين استمع للجواب قال الله حمدني عبد والله لو نشعر بهذا المعنى الجليل ما كانت الهواجيس ترد علينا من كل جانب إذا دخلنا في الصلاة يقول الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبد فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد مناجاة فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بي هذا بيني وبين عبد نصفين فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما والله إن أثر هذه المناجاة لعثر عظيم لا يعبدله شيء ولكن نشكو إلى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من الغفلة والله لا سيما إذا وقفنا بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجيز التي تعتبر لغوا من التفكيرات إلا إذا دخلنا في الصلاة لأن الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على أن يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به من أجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا كانت الصلاة نورا يكتسب بها الإنسان نورا في قلبه ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره وسياده شرط شاء الله تعالى بقية الكلام على آثار الصلاة وثمراتها الدرس المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه ومشيئته ونتجه الآن إلى الأسئلة لأن الظاهر أن لدينا أسئلة نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب لصواب الإجابة وين صاحبنا الليل أسأل ما نجد الله نعم يقول اسمعني كثيرا ما نجد رسائل مثل هذه وما رأيك في من أتقدها وخفزها ووضعها وذلك في أسالك هذا يقول على غالة مسالة إلا المولى عز وجل الله الكريم داخل رسالة بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الله نتمنى زراعة بيك ونتمنى الصلاة في الحرمك الشريف وعرضوك يا حبيب الله تقبل طلبنا هذا وقربنا منه ما حرم وتنجي سأكون بقربك أسعد أسعد بالصلاة عليك يا حبيب الله خالبك المطيلة فالولوية من عائشة هذه رسالة موجهة من خديجة من علويه عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أقول إن هذه الرسالة تتضمن دعاء غير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل سبق لنا في الدرس الماضي أنه شرك أكبر مخرج عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا قال الله تعالى قل قل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب فيحذر ما ياتي به الغيب ولا اقول اني ملك بل هو عليه عليه الصلاه والسلام بشر بل هو عبد من عباد الله ولهذا قال بعضهم بعدها ان اتبع الا ما يوحى الي فهو صلى الله عليه وسلم متبع لما اوحي اليه بل ان وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في مقام الإكرام له في مقام انزال القرآن والإسراء والدفاع عنه على كل حال هذه الرسالة وما أشبهها شرك أكبر مخرج عن المله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهذه المرأة ولا بغيرها أن يدفع ضررا أو يجلب نفعا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وهو صلى الله عليه وسلم جمع عشيرته الأقربين وصار يناديهم بأسمائهم ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعل دعاءها إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله هذا صحيح الله وصحيح. أعوذ بالله نعم نعم هو حبيب الله لا شك فهو حاب لله ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن رسقته فالكل أعظم من المحبة واعلى كل المؤمنين أحباء لله أليس كذلك نعم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لذلك نقول إن محمد الرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله نعم السائل. من يقول السائل: هناك من مسلمين و participar و узнаكا من الإنسان من في الكتب الدينية小ق المسلمين. ول 심你 منهم؟ Airlines من حتيات الكتب الدينيةаксим mols هم قريب نعم. قريب من الكتب الدينية والتصودياتнition أما المعلى المساجي بحجة لا شعره من غير من ختيات المكسلمين هم يجوز لهم الضيئة وعلى كسبه حلال أفيدونا زده هو موال خلق العلم وله العقوبات مرتبة على ذلك من السفل وفرام لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشتطة الدينية إذا قصد الإنسان به معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشدطة وقراءة الكتب أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤجر عليه الأسلام سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصه فإذا قال إنه يفعل هذا لنفع اخوانه المسلمين وعلم الله أن هذا الق... القول الصادر منه هو, ال... هو ال... الواقع في قلبه فإنه يؤجر على ذلك ولكن إذا رأى اولياء الامور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن أماكن, أماكن خاصة فإن الواجب على الرعية طاعة ولاه أمورهم إلا في معصية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية وكون بعض الناس إذا صدر الامر من, ولي من ولاه الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعه الله لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فطاعه ولاه الأمور في غير المعصيه من طاعه الله ونحن نتقرب الى الله عز وجل في طاعه ولاه امورنا في غير معصيه الله لسنا نطيع ولاث الأمور إذا أمرون بشيء وليس من معصية الله لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك وإلا فهم بشر مثلنا لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا وتأمل الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم لماذا لم يقل واطيعوا اولي الأمر منكم لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله فإذا تضمنت طاعة ولي الأمر مع الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الامر الأمر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا إذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء سواء كانت الكتب الدينية أو الأشطة الدينية أو نوع الحبوب أو الثياب لا تباع في هذا المكان رأت أن من المصلحة لا تباع في هذا المكان فإنها تطاع وقال سمعا وطاعة ثم إذا روي أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب ثماولا للناس فإنه من الممكن أن, تراجع أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا ومن هذه النقطة انتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولات الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضر عظيمة. نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيس. من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك حتى إنك لا تستطيع أن تسجل على الأرض من النفن والرائحة الكريهة فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء منعن بات ولكن تأذمون أشرب ولكن بعض الناس صار يتحيي يجيب الخمزة بالجيب واللحم بالمخباط والرز وينه فيه بالفاقية حتى يفر من المراقبة ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل لان الله قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وكما اتفق قريبا نحن والله تعالى ونحن والله نطيع اولي امرنا طاعة لربنا وتقربا لله تعالى بذلك ونرى ان طاعة ولي الامر فيما تجب طاعته فيه نرى انه عبادة يزيدنا قربا من ربنا لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحير لكن هو يقول انا معتكف وانا ما يكفيني التمر والماء نقول الاعتكاف سنة وطاعة ولي الامر في غير المعصية واجبة فاذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة الا بالوقوع في المحرم فدع السنة لانه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب اترك الاذكاء او اسلك طريقا اخر اباحه الله عز وجل وهو انك اذا كنت لا بد ان تاكل طعاما ولم تتمكن من تعويض معدتك على التمر والماء فاخرج من المسجد وكل وانت اذا خرجت للاكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فان ذلك جائز واضح يعني يجوز المعتقد إذا لم يكن له أو عنده من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع. ويرجع نعم إخوان السعب إيش إخوان السعب العالم الصميم إيش نعم طيب ما تركه فترك نعم طويلة الشريخ لقد قلت أن الذي لا يصلي يغطر عاق التوجه دوائم وخصبت توجته غريبة عنه ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإيمان أحمد رحمه الله ولكن الشادري أبو حنيفة ومالك فهم هو يخالفون هذا قول وقولهم بأنه إذا لم يكن يتحدث قلاء فليس عليه أنزاء وليس عليه مثال أن ينكذل العرض ولا شيء من هذا القليل فما رأيكم لهذا يا رضية الشيخ وهل لهم عدلة وان كانت أضعهم جميع صالحة فهل مأتم فيها أحدنا نعم النزاع بين الامه أمر واقع وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد المساعة إليه فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله بماذا حكم الله في الأمن المختلف فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقول وأنا أقول يجب عليك ان تاخذ بقلبك نبقى من اول النهار الى اخر أقول يجب عليك ان تقول هذا حلال ويقول يجب ان تقول حرام وأقول يجب ان تقول حلال وانت تقول يجب ان, أن يكون حرام اذا لا نرجع من مرجع ما هو المرجع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واذا رجعنا هذه المساله الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة فلننظر في القرآن يقول الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فشرط الله للأخوة في الدين ثلاثة شرور انتابوا من اي شيء من الشرك واقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فاخوانكم في الدين هذه الجملة الشرطية اذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروط يعني اذا لم يتوب من الشرك فليس إخوانا في... لنا في الدين إذا لم يقيموا الصلاه فليسوا إخوانا إذا لم يؤسوا الزكاة فليسوا إخوانا واضح؟ طيب هل تنتفي في الأخوة في الدين بفعل كبيرة؟ أو لا؟ تقولنا لا وانا أطلبكم بالدليل ولا لقولوا الله على نعم؟ هل تنتفل أخوة في الدين بفعله الكبيرة وإن عظمت طيب قم أعطنا الدليل المعتزلة لا قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أنه يخرج من السلام لكن لا يرسل في كفر. نعم طيب ما هو الدليل على أن فعل الكبير لا يفتج من الإيمان؟ أنت ربع دفع؟ طيب قول الله تعالى سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. لا فضل أنت وش الدليل؟ ووجه الدلالة من الآية فمن عفية له من آخي شيء وفتباهه من, من المعروف ووجه الدلالة ها؟ صح الايه فمن عفية له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف هذه ايه القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفية له من أخي شيء طيب قتل المؤمن عمدا كبيره ولا صغيره من اكبر الكبائر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذبا عظيما فهي كبيره ومع ذلك قال فمن عفي له من اخيه المقتول من اخيه شيء فاتبعوا المعروف اذا لا تنتفي الاخوه الايمانيه بفعل الكبائر لا تنتفي الاخوه الايمانيه الا بالخروج من الايمان واذا كان الله يقول إن تاموا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم الدين فمقتضاه ان لم يكن ذلك فليس إخوان. إخوان لنا في الدين وحينئذ فهم فهم كفا لأنه لا أقوة بيننا وبينهم واضح بقي أنه يجب أن تقولوا لي إذن فمن لم يؤفي الزكاة فهو كان كما أن من لم يصلي فهو كافر ومن لم تجد من الشرك فهو كافر تقول لهذا ولا لا لا يجب أن تقول يا عمي لازم تقول يجب أن تقول في الآية ما, احنا ما, ما نتكلم عن دليل آخر الآية تدل على أن من لم يؤسس الزكاة فهو كافر وقد قال بذلك بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ان من لم يزك وان كان يقر بوجوب الزكاه فهو كافر نعم فمن قال بهذا القول لم يبق في الايه اشكال لكن من قال ان, إن مانع الزكاه لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها يجيب عن الايه بان السنه قد وردت بما يدل على أن مانع الذكاء لا يقفر استمع ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة الصفحة له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت عيدة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على أن مانع الذكاء لا يقفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة فكان سبيله إلى النار على كل حال طيب من السنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه والبينيه تقتضي ان كل شيء من المتبينين منفصل عن الاخر فيكون المصل المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا او مشركا لان كلمه بين حد فاصل لا يدخل هذا في هذا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه والحديث صحيح في مسلم وفي السنن من حديث بريده رضي الله عنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا من السنه لكن قد يقول لي قائل المراد بالكفر هنا كفر دون كفر فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بين كفر وكقوله سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر فالمرار بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر فنرد عليه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وأل هنا معرفة تدل على أن مرار به الكفر المبايل للاسلام وهو الكفر الحقيقي اما في الناس ما بين كفر فكفر هنا منكر غير معرف يعني انها فين التنكيل من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا بل فيه خصة من منفصال الكفر وكذلك قوله قتاله كفر ففرق بين التعبيرين ثم ان البينون في بين الرجل وبين الشرك والكفر والصلاه او العهد الذي بينه وبينه الصلاة ظاهره كان هذا متميز عن هذا اما اقوال الصحابه فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه ونقل الامام اسحاق بن رحمه الله نقل اجماع الصحابه على القول بان تارك الصلاه كافر فإذا كان لدينا ايها الاخوه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه فهل يمكن ان نعارض هذا بقول فلان او فلان ابدا لا يمكن واذا بان الحق فلا يجوز لاحد ان يقلد احدا في مخالفته ابدا كائنا من كان حتى انه يروى عن ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنه قال رضي الله عنهما انه قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فاذا كان هذا في من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابي بكر وعمر فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان او فلان واذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه والله عز وجل يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين لم يقل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا لن تسأل يوم القيامة عما اجبت الشافي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد النحنبل أو إسحاق برهوية أو سمال الثولي أو غيرهم ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكوفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امراه مسلمة فان العقد ليس بصحيح لانه عقد لكافر على مسلمه وقد قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهن فان قلت افلا يمكن ان نحمل النصوص الوارده في كفر تارك الصلاه على من جحد وجوبها الجواب لا يمكن. لا يمكن لأن هذا تحريف للنص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه والثاني أنه إخراج للنص عن ما دل عليه مجل هذا محكم ولا غير محكم واللجاكم منهم؟ أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد خرجنا بالنص أو حرفنا النص من شيء الأول صرفناه عن ظاهره والثاني أثبتنا خلال الظاهر بدليل النص يقول من تركها فإذا قلت من جحد وجوبها ولا لا أخرجت عن ظاهره النص يقول من تركها فقد كفر فإذا أخرجت عن ترك،, عن ترك فقد حرفته حرفته عن المعنى الظاهر منه إلى معنى قيد ظاهر ونقول ايضا ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس ويأتي من حين الأداء ويصلي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ولكن يقول أنا أصلي واعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليس بكريضة ما تقول وهل هو تاري كلها ليس بتاري هو يصلي وحرص على الصلاة لكن يقول هي نافلة هو كافر فإذن بطل القول بأن المراد من تركها جاه إلى الوجوب لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق عليه الحديث من تركها ومع ذلك فاننا نحكم جميعا بكفره ولما قيل للامام احمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا انه وعد العدل عظيما قيل له ان فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن تعجب الامام احمد او ضحك سبحان الله من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل